يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَمَا يُمْجِعُ كَلَّا إِنَّهُ لَعِلْمٌ غَيْرُ مَخْفِيٍّ وَنِشَاءَ وَتَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعٌ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعٌ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم دَ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 فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطْعِينٌ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٌ آيَةٌ مَعَ كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يَعْلَمُونَ